هَلَكَ كَذَالِكَ اتَّفَكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَالِكَ الْيَوْمَ نُنسَا وَكَذَالِكَ نَجْزِي مَن أَشْرَكَ وَلَمْ يُؤْمِن بِآيَاتِ رَبِّهِ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَى أَفَلَمْ يَهْدِهِمْ كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ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 Sembah, wa atrafan nahl, agarlah terbah, walat muddan' aynik, ila ma matana bhi, azwaj min hum, zahra al hayatidum, ya li naftila min